وأمينه على وحيه أرسله ربه رحمة للعالمين وحجة على العباد أجمعين فهدى الله تعالى به من الضلالة وبصر به من الجهاله وكسر به بعد الكلة وأغنى به بعد العيلة وجمع به بعد الشتات وأمن به بعد الخوف وصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين متصرت عين بنظر ووعت أذن بخبر وسلم تسليما كثيرا أما بعد أيها الإخوة المؤمنون بين الله جل وعلا في كتابه الكريم أنه خلق الخلق واختار منهم ما يشاء فقال سبحانه وتعالى وربك يخلق ما يشاء ويختار فخلق الله تعالى البلدان فجعل جزيرة العرب هي خيرها وأحسنها وخلق الله تعالى الإيام فجعل يوما النحر هو خيرها وأحسنها وخلق الله تعالى الشهور فجعل شهر رمضان هو خيرها وأحسنها وأفضلها وخلق الله تعالى الليالي فجعل ليلة القدر هي خيرها وأعناها وأحسنها وخلق الله تعالى المياه فجعل ماء زمزم هو خيرها وأحسنها وأفضلها وربك يخلق ما يشاء ويختار وجزيرة العرب أنّفت أن فيها العلماء كتُباً متعددة في فضلها وذكر خصائصها وتعداد مميزاتها فسمّوها في جزيرة العرب وسميت في العرب وسميت بأرض العرب وسميت في بلاد العرب وهي أكبر شبه جزيرة في العالم كله وقد خصها الله جل وعلا بخصائص كثيرة من ذلك أنّ الله تعالى جعل فيها الفنون كما روى الإمام البخاري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال بينما أنا نائم إذ بخزائن بخزائم الأرض فجعلت بين يديه إذ بخزائن بخزائم الأرض فجعلت بين يديه وقد اكتشف أن سبعين في المئة من النفط الذي في العالم كله هو في جزيرة العرب وفيما حولها فبيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الخزائن الحقيقية للمال الذي يستفيد منه الناس أجمع في العالم كله إنما يكون في جزيرة العرب لذا أيها المسلمون خص الله تعالى هذه الجزيرة بخطائص متعددة منها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الشيطان يائس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب يعني لا يمكن أبداً واطلقاً أن يجتمع أهل جزيرة العرب على الإشراك بالله جل وعلا. أو على عبادة الأصنام نعم في آخر الزمان ربما عادت بعض القبائل إلى شيء من عبادة الأصنام لكن أن يحفر اجتماع على ذلك وظهور للشرك بعد خفوته وانقضائه فإن هذا لا يكون أبدا قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر الذي رواه عمر رضي الله تعالى عنه وهو في الصحيحين قال أخرج اليهود والنصارى من جزيرة العرب وقال لا يجتمع دينا في جزيرة العرب وفي حديث عائشة رضي الله عنها قال عليه الصلاة والسلام فاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائه المساجد يحذر مما صنعوا ثم قال عليه الصلاة والسلام لا يجتمع دينان في جزيرة العرب والحديث رواه البخاري هذه الناسات العظيمة بين النبي صلى الله عليه وسلم فيها ان جزيرة العرب هي الارض المقدسة وهي حرم الاسلام وهي مأرض الاسلام اذا ضيق على الاسلام في آخر الزمان فإنه يأرز إلى جزيرة العرب قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن عمر الذي رواه البخاري ومسلم قال صلى الله عليه وآله وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ ثم قال ألا وإن الإسلام يأرز بين المسجدين يعني يأرز إلى جزيرة العرب إلى مكة إلى المدينة ألا وإن الإسلام يأرز بين المسجدين كما تأرز الحية إلى جحرها كما تجتمع الحية في جحرها وينطوي بعضها على بعض فإن الإسلام يكون نأرزه في جزيرة العرب انظر يا رعاك الله إلى بيانه عليه الصلاة والسلام وإلى ما قرنا ما بين غربة الإسلام وما بين اجتماع الإسلام في جزيرة العرب قال في أول الحديث بدأ الإسلام غريبا ثم قال في آخره إن الإسلام يأرز كما تأرز الحية إلى جهرها يأرز إلى عين يأرز ويجتمع في جزيرة العرب وبيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فضيلة جزيرة العرب وأن الله جل وعلا اختارها لأجل أن تكون قبلة المسلمين في العالم كله يسجدون إلى جهتها في خمس صلوات في يومهم وليلتهم وبين عليه الصلاة والسلام أن قنوب المسلمين ينبغي أن تهفوا إلى جزيرة العرب وأن تأتي إليها فقال كما عند البخاري تابعوا بين الحج والعمرة تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر ينفيان والذلوب كما ينفي الفير كما تنفي النار خبث الحديد والذهب والفضة فبين عليه الصلاة والسلام أن المسلم ينبغي أن يبقى قلبه معلقا بجزيرة العرب يأتي إليها ما بين الفينة والفينة الأخرى لذا أيها المسلمون جعل الله تعالى عددا من الأنبياء يأتون إلى جذرة العرب ويزورونها كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه مسلم والنسائي لما كان عليه الصلاة والسلام حاجا مر عليه الصلاة والسلام بثنية من الثناية قال ما هذه الثنية قالوا هذه ثنية كذا وكذا فقال عليه الصلاة والسلام كأني أرى أخي موسى على جمل أحمر فطامه ليف له جؤار بالتلبية ثم مضى فمر عليه الصلاة والسلام بموضع آخر قال فتأل عنه فأخبر فقال عليه الصلاة والسلام كأني أرى أخي يونس له جؤار بالتلبية تبين عليه الصلاة والسلام أن الأنبياء أساروا هذه الجزيرة وأقبلوا إليها وهفت قلوبهم إلى نسجدها وبيّن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر أن الله جل وعلا جاء بإبراهيم عليه السلام من فلسطين حيث النبات الطيب والماء الوافر والجو العليل أقبل به ربنا جل وعلا إلى جزيرة العرب واختار الله تعالى جزيرة العرب لتكون هي مأرض الإسلام واضتماع الناس إليها في الحج والعمرة فيقبل إبراهيم عليه السلام إلى جزيرة العرب تاركا فلسطين ليضع هاجر وابنها ثم بعد ذلك يكون في جزيرة العرب مكة التي جعل الله تعالى لها شأنها في جزيرة العرب مكة والمدينة والمدينة قال فيها عليه الصلاة والسلام إن الله تعالى قد حرم مكة وإني قد حرمت المدينة وقال عليه الصلاة والسلام وهو يبين جوعاه إلى الله تعالى بأن يهب المدينة بركة قال اللهم اجعل في الم المدينة اجعل في المدينة بركة ضح سي ما جعلت من البركة في مكة. اللهم جعلت في المدينة بركة. ضح سي ما جعلت من البركة في مكة. وها هي مباركة سواء في مكة أو في المدينة. وبيان عليه الصلاة والسلام أن الله تعالى يحمي قرية العرب من الفتن. فقال عليه الصلاة والسلام. ما من بلد إلا ويدخله الزجال إلا مكة والمدينة ثم قال عليه الصلاة والسلام يجعل الله تعالى على كل نقب من أنقابها يعني على كل موضع يمكن أن يدخل إليها من خلاله قال يجعل الله تعالى على كل نقب من أنقابها جندا من الملائكة بأيديهم السيوف مصوثة يحرسونها فلا يمكن أن يؤذي أهلها الججال أبدا وقال عليه الصلاة والسلام إن المدينة تنفي قبثها يعني تنفي المنافقين والمضيعين وأصحاب المعاصي لا يتالون تطردهم المدينة من نفسها بردها في جزيرة العرب بين ربنا جل وعلا أنه أهلك كل من أراد الطغيان فيها ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الدين ألم يجعل كيدهم في تضليل لما أقبل إلى جزيرة العرب باغياً أن يكسر شوكتها وأن يدنس دينها وإذا بالله جل وعلا يبعث على أبراهت وجنده طيرا أبابير فتهركه في مكانه ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العناق التي لم يخلق مثلها في البلاد ومع ذلك لما عطوا وعتوا وأرادوا الفساد في جزيرة العرب فصمهم الله تعالى بين لئة وضحاها أيها المسلمون ولا يزال إلى اليوم جزيرة العرب هي حرم الإسلام فلا ترى فيها طليباً يرفع ولا ترى فيها كنيسة يشرط فيها بالله جل وعلا ولا ترى فيها قبرا يرفع عليه طريق يتقرب إليه من دون الله جل وعلا إن بحثت عن المساجد وكساتها وجدتها في جزيرة العرب إن بحثت عن الحجاب واجتمثت به وجدته أولاً في جزيرة العرب وفي بقية بلدان المسلمين بركة وفي مصر بركة وفي بلاد الشام بركة وفي اليمن بركة وفي بقية بلدان المسلمين بركة ومسازد وحجاب لكن أصل ذلك إذا رأيته تجد أن التمسك فيه يكون في جزيرة العرب تبيانا من الله جل وعلا وتكريما لهذه الجزيرة إذ جعلها قبلة المسلمين لذلك كل من أراد الإفتادة في جزيرة العرب أراد أن يسرع الإخطلاط في جزيرة العرب أو أراد أن يمكن للشافر في جزيرة العرب أو أراد أن ينشر بين أهلها الفساد والنفاق والشتاة أو أراد أن يحصن فيها اضطرابا في جزيرة العرب فإن الله جل وعلا كفيل بأن يصبه فهي التي اختارها الله تعالى لتكون قبلة للمسلمين لذا لا نعجب أن يقضب على أنواع من المخدرات تصدر إلى جزيرة العرب حتى أعلنت الجهات الرسمية أن ما يقتض عليه في ججيرة العرب من المخدرات هو زلس ما يقتض عليه في العالم كله عجبا لماذا يتقصدونها لماذا يرسلون إليها الملايين من الحبوب المخدرة ومن الهيروين ومن غيره من الأصلاف التي تفسد شبابها وبناتها إلا أنهم يعلمون أنهم إذا فتت وانتشرت بينهم المخدرات وصارت كذلة المسلمين بيد أقوام لا يستحقونها فإن هذا مؤذر لفساد الإسلام وبانقطاع شأوته وباهتزاج أرضه فيفسدونها لأجل أن يفسدوا على الإسلام لذا هي المتقلية العظيمة على كل من سكن في جزيرة العرب سواء من أهلها الأصليين أو ممن أقام فيها بل على جميع المسلمين أن يحموا جزيرة العرب من الفتن وأن يحموها من أن يكون فيها زعزعة أو زلزلة لأن هذا سوف يؤدي إلى تعطل المسلمين في حجهم وفي عمرتهم وفي المصاحف التي تصدر إليهم وفيما يكون فيها من خير أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحمي جميع بلدان المسلمين من كل شر أسأل الله أن يحفظ جميع بلدان المسلمين من كل شر وعافى اللهم من أراد بلادنا أو شيئا من بلدان المسلمين عامة بسوء فرد كيده في نحره واجعل تجميره تجميرا عليه يا قوي يا عزيز قل ما تسمعون وأستغفر الله الجليل العظيم لي ولكن من كل ذنب تغفره وتوب إليه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله على إحسانه وشكره على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وإخوانه وخلاله ومن ثار على نهجه واكتفى أثره واستن بسنته إلى يوم سين أما بعد أيها الإخوة المؤمنون اختلف أهل العلم قديماً وحديثاً في حدود جزيرة العرب التي جاءت فيها النصوص الشرعية فقوله عليه الصلاة والسلام أخرج اليهود والنصارى من جزيرة العرب لا يجتمع دينان في جزيرة العرب إن الشيطان يأس أن يعبدهم مصلون في جزيرة العرب فقالوا هل جزيرة العرب هي ما بين البحار الثلاثة ما بين البحر في شرقها وفي غربها وفي جنوبها بحيث يكون كل هذا المسمى اسمه جزيرة العرب فانطبق عليه الأحاديث الوالدة أم أن جزيرة العرب تشمل فقط مكة والمدينة وتشمل معها اليمامة وهي زيار التي كان يسكنها العرب الأقحاق منذ القديم واختلفوا في ذلك على أقوال ولا يهمنا في ذلك تفصيل المسألة ما هو الراجح إنما الذي ينبغي علينا أن نحمي جميع بلدان المسلمين عاما وأن نحمي البلد التي جعل الله تعالى فيها مكة والمدينة خاصة من أن يحدد فيها أي زعزعة أو فتن أو مخدرات أو شرك أو دعوة إلى فساد أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا وإياكم بحفظه ويجنأنا جميعا برعايته اللهم احفظنا جميعا من حسد الحاسدين وكيد الكائدين وشماسة الشامسين ويفساد المفسدين. اللهم احفظنا من شر الأشرار وكيد الفجار شر ما تعاقب عليهم الميل والنهار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين اللهم إنا نسألك لجميع بلدان المسلمين أن ترفع عنهم كربهم ومصابهم اللهم ارفع عن إسرائيلنا في تونس وفي ليبيا وفي مصر وفي اليمن والعراق وفلسطين اللهم ارفع عنهم الخلاف والشقاق اللهم اجمع كلمتهم على الخير والهدى يا رب العالمين اللهم طب عليهم الخير صب ولا تجعل عيشهم كبدا كبدا يا حيو يا قيوم اللهم وإنا نسألك لبلاد الشام اللهم إنا نسألك لسوريا أن انصحن بما ايخواننا هناك اللهم احفظهم بما اهم اللهم داوي جرحاهم اللهم داوي جرحاهم اللهم اشف مرضاههم اللهم تقبل شهداءهم وارحم موتاهم اللهم وحد صفاهم اللهم اقيم بينهم علم الجهاد اللهم اقيم بينهم علم الجهاد اللهم اقيم بينهم, بينهم علم الجهاد اللهم امدهم بجند من جندك يا قوي يا عزيز اللهم يسر وتاهل وصول السلاح إليهم يا حي يا قيوم يا رب العالمين اللهم ارينا عجائب قدرتك في النظام الظالم هناك اللهم اطرع بينهم الشقاق والخلاف اللهم اطرع بينهم الكيانة يا قوي يا عزيز اللهم كل من تظاهر على اخواننا اللهم كل من تظاهر على اخواننا اللهم فارنا فيهم عجائب قدرتك اللهم ارينا فيهم عجائب قدرتك اللهم ارينا فيهم عجائب قدرتك يا قوي ويا عزيز يا رب العالمين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 الله أكبر الله أكبر